Book 2 Anunca li ta kata Arba'a watis'oon Arba'a watis'oon Lidi ta zat Nya Zhoroof ta'ni az Brit der sa da pushoj shiu. Intazr hatta tatawaqaf al-amtar. Intazr hatta tatawaqaf al-amtar. Brit sa to bham gati. Intazr hatta antahi. Intazr hatta sa to vi ayi. انتظر حتى يرجع انتظر حتى يرجع popres dersta to me sahem flokat انتظر حتى يجف شعري انتظر حتى يجف شعري popres dersta mbaroj filmi انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظروا حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى تصبح الإشارة خضراء. انتظروا حتى تصبح الاشاره خضراء. كونيش في اجازه. متى ستسافر في إجاازة أش لتفرس قبل الإجاازة الصيفية قبل الإجازة الصيفية اوستة فيرس نعم قبل أن تبد الإجاازة الصيفية نعم قبل أن تبدأ الإجازة الصيفيه رغلويا تشاتين بارسيتو قم باصلاح السقف قبل أن يبدا الشتاء قم باصلاح السقف قبل ان يبدا الشتاء لايتوارت بارسيتو اوليش نتافوليم يديك قبل أن تجلس على المائدة اغسل يديك قبل أن تجلس على المائدة مبلاد رتارن بارسة دالش اغلق النافذة قبل أن تخرج اغلق النافذة قبل أن تخرج كور كتا متى ستأتي إلى المنزل؟ بس مسيمت؟ بعد الدرس؟ بعد الدرس؟ متى بس مسيمت مباروه؟ نعم بعد أن ينتهي الدرس نعم بعد أن ينتهي الدرسة has <سؤال> accidented اي <سؤال> متمنطونته ما بعد ما وقعت له حادثه لم يعد يستطيع العمل بعد ما وقعت له حادثه لم يعد يستطيع العمل حسيهم بونن اي شكوين في امريكا بعد ما ذهب ili Amrika بعدama فقد العمل ذهب ili Amrika Kasi ikuna Amrika uboj Passor بعدama ذهب ili Amrika أصبح ثريan بعدama ذهب ili Amrika أصبح ثريan